وَهُوََّذ أَن شَأجََّّاتٍ م عُوشاتٍ وَغَيْرَ مَوشات وَنَّخْلَ وَالزَّرى مُخْتَلِفًَا أُكُلُم وَزَّتُونَ وَرم م نَ مُتَشابِه وَغَيْيرَ مُتَشابٍِ كلُلُ مِن ثَمَرذَا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمْلَةٌ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرما من الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قلنا الذكرين حرما من الأنثيين أم اشتملت عليه أرحيم الأنثيين أم كنتم شهدان 129. ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 120. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خين فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر وغير باغ ولا عاد فإن ربك وفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والونم حرمنا عليهم شحومهما إِلاَّ مَا حَمَلَتْهُ نُورُ مَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي ذُو رَحْمَةٍ واسعة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 فَلَوْ سَأَلَ نَادَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْظِمُونَ